أربعة. استمع للعبارات وأعدها ثم لونها وتأمل معانيها مستعينا بالصور هذا بيت هذه شرفة هذا مطبخ هذه غرفة الأطفال هذا باب هذه نافذة هذه غرفة الجلوس هذا حمام هذه صالة هذه غرفة النوم